الاب الاب والروح القدس الإله الواحد امين لما كانت نفس تحتفل بعيد الام او عيد الاسرة كل يوم 21 مارس وفي نفس الرب هو عيد الربيع لأن 21 نارس مبدأ رغيع سأوجه أن أكلمكم اليوم عن الأسرة المثالية وكيف تكون في بعض طواعد بسيطة أولا ما هي الأسرة الأسرة بمعناها الضيق زوج وزوجة وربما أولاد والأسرة بمعناها الأوسع العائلة الكبيرة التي تفرعت عنها أسرات صغيرة العائلة الكبيرة تلاقي داخلها أسرات صغيرة فيها. والأسرة بمعناها الأكبر الوطن كله أسرة واحدة والأسرة بمعناها الكبير جدا البشرية كلها أسرة واحدة كل البشرية أولاد آدم وحواق وكل البشرية عائلة واحدة إن تألم فيها عضب يتألم باقي الأعضاء وعلى قدر الإنسان نحاول نتكلم بالوقت عن الاسرة الاستغيار الاسرة ينبغي ان تتطفش اولا بالحب اولا بالحب والأسرة التي تشتد الحب هي أسرة مخلخلة مزعزعة والحب يبدأ قبل تكوين الأسرة يعني مفروض الحب يوجد بين الخطيبين قبل أن يتزود مخاطرة ان اتنين يجاوزوا ويقولوا نحب بعض بعض من الجواز مفروض انهم يحبوا بعض قبل ما ولا اقصد بالحب الانفعالات العاطشية او الجنسية الخاطئة انما اقصد بالحب الصداقة والمودة والتعاطف في القلوب بعضها مع بعض يعني دم ده على دم ده يعني يقدروا يعيشوا مع بعض كأصدقاء يحبوا بعض زي أي صديق يحب صديق ولذلك أغفح باستمرار ان فترة الخطوبة تكون فترة صداقة ومودة وليس قدحترس عبس او فشين او عبس جنفي ما يسمعوا ببش ايز محبة تقول الكتاب المقدس يقول كده اقول لك يقول الكتاب المقدس يحكي لنا كيف ان يعقوب احب راحيل ومن اجل هذا تزوج ما إذا اتنين يعيشوا مع بعض البيت واحد من غير ما يحبوا بعض الحب شيء وشهوة شيء ثاني إحنا بنتكلم عن الحب يعني الصداقة يعني الود المواد للأسف ساعات فترة الخطوبة بسكون فترة التساق على العصر الجهاز المواعيد الملبس الحفلة البيت السقنة سوية السلام خارج عن الموضوع الاصلي مفروض يتصادقوا مع بعض يبقوا اصدقاء ويحبوا بعض المحبة الموجدة بين الزوجين ممكن ان توجد بين الاولاد لان عصرة كبيرة جدا ان الاولاد يشوفوا الاب والامة يتخلقوا مع بعض ويزعقوا البعض او يشتبوا بعض او يتختموا مع بعض او يضربوا بعض او ينفصلوا كل واحد يروح عند بيت ابوه او بيت امه عصرة كبيرة جدا وخطية بالنسبة لتحصيل نفسيه الأولاد علاقات المحبة وصف الأسرة ينبغي أن تكون فيها الخدمة والتعاون وتعب كل إنسان من أجل آخر يعني, يعني المرأة تبذل كل جهدها انها تريح الغابل والرجل يبذل كل جهده ان يريح المرأة وكل واحد يتفانى في اراحة زميلة ده مبدأ أساسي في الأسرة إذا واحد تهد الكل يبقى حواليه نفسيا وروحيا وجسديا وبهديا بكل نحية هما الاسرة وحينما نقول الحب في الاسرة ينبغي ان نقول ايضا المحبة التي لا تتحيز الى جانب معين المحبة العادلة يعني المحبة العادلة يعني نحب الكل بالتساوي ما نحبش واحد اكتر من الثاني يعني ايه يعني الاولاد نحبهم كلهم زي بعض نطبطب على ولد ونقول له كلمة طيبة والثاني نهمله نكون له وقدة نفسية يبقى احنا بنقول لازم نحب الكل تدقولي انا لغاية دلوقتي لما بلاقي عيال صغيرين في السكة وطبطب عليهم انت بتبط على دا لازم اطبطب على الثاني والثالث والرابع وان اردت ودان دا لازم اقرص ودان دا ولازم ودان الثاني وإلا هيشعروا بإن أنا بلعب واحد الثاني لا كل زي بعض لازم كذا وإن قلت الواحد أنت كتكتب أقول لهم لازم الحب المتساوي تصوروا مثلا يعقوب أبو الآباء لما ميز يوسف الصديق بقميص ملون اتعملت مشكلة وصف الاسرة اتعملت مشكلة جوه الاسرة لما حدث ان الاب والام اختلفوا في محبة الاولاد فبصينا لقينا اسحاء بيحب عيسو لان بيجيب له فيد ورفعه بتحب يعقوب لانه هادي وديع وده بيحب ده وذا بيحب عكسه هذا السعب في الأسرة لازم المحبة تكون متساوية ونفس الوضع واحد يحب أمه ويحب زوجته لو حب أمه أكتر من زوجته الأسرة راحة ونحب زوجته أكتر من أمه الأسرة راحة بقدر إمكانه يحب اللتين يوجد توازن بين اللتين يقول كل واحدة منهم كلمة طيلة لازم الأسرة تبقى كده لازم تكون المحبة متساوية وكل أفراد الأسرة يقعوا بالشكلة لو حصل نزاع بين طرفين من الأسرة وناس انضموا الفريق وناس انضموا الفريق اخر ضيعوا الاسر وكبروا الموضوع يحب دول يحب دول والكل زي بعض ويكون الهدف ان الواحد يصلح ويقوي الرابطة مش من إن انضم ويتحيز ذهن جانب وذهن جانب الام ان دافعت عن ابنتها المتزوجة يكون الدفاع انها تربطها بدكتر مش الدفاع انها تقول لها تعالي عندي وإحنا نربيه يبقى هنا ما فيه سعادل ما فيه سوازن في لا بد من المحبة العادلة والمحبة الشاهلة والمحبة الكاملة التي تستوعب الكل في داخلها دي الأسرة اللي عايزة كده أسرة يربطها الحب إن كانت الأسرة مش موجود فيها حب سيضطر الأولاد ان يبحثوا عن الحب كالخاك ودي مشكلة فلا يكون هناك ارتباط في القصة ان كانت الزوجة لا تمنح زوجها كل الحب هيعوض الحكاية دي في القهوة وفي النادي وفي الاصحاب وفي الجامعية وما يجذر بالليل وان كان الرجل لا يمنح زوجته كل الحب الزوجة بين الحين والاخر تقول عايزة روحة فسح سوية عند مواما وتبقى قلبها في حتة مش في البيت مفروض ان الاسرة تعطي اتباعا لنا الحب لا يحتاج الى تشميلة الخارج احنا ساعات كتيرة نتكلم عن الحب ونلقي عنه محاضرات ولكن في حقيقة الامر نبنلقيش الحب العملي الموجود في عائلاتنا كما ينبغي لازم في حب عملي جاءت يحب بعض من كل الالب البنت دي اللي تلاقيها وهي لسه شابة مراهقة بتحبيلها ولد ايه السبب السبب انها لم تشبع من الحب في بيت ابيها وامها فاصبحت جعانة من دول عايزة تشبع من برا لكن الانسان السوي السليم نفسيا السبعان من الحب في البيت ما بيدورش على الحب بره وحتى ان اعجب بأحد ما يكونش شيء في مسيطر مدمر يكلف حياته يكون نسألة عاربة والبيت هو الأساسي إذا كان البيت فاشلا الزوج الزوجة الأب والأم صعبانين حالاتهم مستماما الأولاد بيكون أمامهم أحد طريقين وربما هناك طريق ثالث أحد طريقين إنما إنهم يدوروا على الحب برا واسط محيط الاصدقاء او الصديقات ليشتشه او يفكروا يترهبنوا يقولوا ان كان الزواج متعد بهذا الشكل خلينا بعيد عن الزواج وبلاش ندخل في التجربة التي دخل فيها ابوانا وفشلة يجي الودي يروح يترهبن على البنت يترهبن وأبوه هو مجيب كلنا ويعية كلنا الوجه يترهب منها البيت إنتو الشباب إنتو الشباب لو كنتم بتقدموا حياة مثالية للأسرة السعيدة ربما كان التفسير يتغير إلا في حالة من حالات الناس الذين احبوا الله اكثر من كل شيء وبالنحية المثالية اللي ما بيفكروش فيها في الرهبنة من اجل عقدة القسرية يعني ناس بيحبوا ربنا اكثر من الاب والام مع ان البيت مثالي لكن برضو في حب اكبر من كده لربنا طبعا بعض الحالات الغلط تتعالج اذا كانت الاسرة سليمة وتبقى المثالية فقط او الشيء الثالث واحد يفكر يهاجر ويمشي او يجد ساعته انه يتعين في وظيفة يعيد عن البلد اللي فيها ابوه وامه ويقول اشكر ربنا اللي انتهت على كده ويكفي يوم شرفه نحن نريد الاسرة السعيدة الاسرة السعيدة الاسرة السعيدة تأتي بالحب وتأتي بالتفاهم التفاهم البشترك والتفاهم يحتاج الى معرفة وحكمة وسيدة قلب فيما يعلو الخطأ بالعنف، يعلو الخطأ بالتجعيد، بالشتمة، بالانتحار، بالغضب، بالتحطيم، بالتهديد، بالزعل، بالخصام، ولا يعالجون الخطأ بالتفاهم. الانسان الذي يتفاهم هو صاحب القلب الكبير اما الذي يغضر فهو قليل الحيلة كل كل واحد في الدنيا يعرف يغضر حتى العيل الصغير كل واحد في الدنيا يعرف يزعى حتى العيل الصغير كل واحد يقدر يكسم ويتخاني حتى العيل الصغير لكن الكبير هو اللي يقدر يساهل هو اللي يقدر يستوعب غيره هو اللي يقدر يصل الى نقطة تلاقي في الفكر مع غيره هو اللي يعالج الامور لحكمة بروية بهدوء بشبر بأعصاب سليمة نصيحتي لكل عائلة انها لا تعالج مشاكلها بالاعصاب العقل كويس يعالج الروح كويس يعالج الاعصاب ما تعرفش تعالج كيف تتعالج بالاعصاب الارض يتكر انه لما يفخد شئ ابنه بقى اب حمس وحازم وقو الشخصية لا ممكن ابنه يمثل عليه ممكن ابنه يكذب عليه ممكن ابنه يبقى اصاده بوش وخارج البيت بوش اخر ممكن مش هي بيت سربية التربيه إن الأب يصير صديقا لابنه لا يخجل الابن أبدا من أن يكاشف أبه بكل داخلياته حتى الأخطاء هنئق أسرة متكاملة الأب لا يصير فرصة في العيلة. انما يصير رأسا مفكرا مدبرا وقلبا حسيما عليما حهيما يستبد لكن مش فلطة لماذا يحدث ان الولد يذهب الى مدارس الاحد علشان يشوف له مرشد روحي وما يقدر فيأخذ أباه مرشدا روحيا أو أخاه الأكبر مرشدا روحيا أو عمه أو كهل لسببين إما لأنه مش واسق في حكمته وحسن تديره إما عنه مش واسق في عصابه يقول له هكلي موهيه جالية وطبأ النساء اكسيئة فبلاش لماذا لا توجد هذه الثقة في الأسرة الثقة في التدير الثقة في التفكير الثقة في الإرشاد في الروحانية الثقة في المودة، في الصداقة في عدم الثورة في عدم الغضب في عدم النربدة دي الأسرة السليمة دي الأسرة السليمة يا ليس الآباء والأمهات وأقولها مرة أخر يا ليس الآباء والأمهات لا يعاملون أولادهم من مركز السلطة إنما من مركز الحب والصداقة والتفاهم يعني ايه احنا الناس بيجوا ويكشفوا لنا قلوبهم وبيقولوا لنا مشاكلهم هبنتكلم معاكم بشراحة ننوافع ما نعرفهم من مشاكل اولادكم هيا لي عندي امر من بابا وماما ان انا مرشت المشاكل عند امر برخصه الاجتماع عند امر ما طنش قالوا ما طنش بالامر عند امر ما خدمش قالوا لي ما تشتغلش بالامر أو واحد بيقول همي عايزة تجوزني من بنت خالتي ليه لانها بنت فتاه هتقول ابني ما يروحش للغريب ويبقى زيتكم في الاخو طب ما يحبش بنت خالك بنت خالته كويسه ولا قفصه بنت حلال بس يعني تنفع لغيره ما تنفعش ليه ولازم يسالوا اا واحد يبعت لي يقول لي ابويا بيقول لي اما تتجوز بنت عمك لا مفيش نصيب في الميراث مش هصرف عليك لا في الزواج ولا في الحفلة ولا في الجهاز ولا في الشقة ولا حاجة أفضل انت لازم تبقى وقت مطيع ما تجيش كده يا جماعة ما تجيش كده تتعاملوا مع أولادكم من مركز السلطة أولادكم يتسلوا الكتاب جاي ما قال أيها الأبناء أطيعوا آباءكم في الرب في الرب ما تنفيش دي مش قالت طوعة طاعة مطلقة أطيعوا آباءكم في الرب يعني في ما يوافق وصية الله قال أيضا أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم لكي لا يشلوا ايها الآباء لا تغيظوا اولادكم لان لا يسلوا كابك ام تنصح ابنك لكن لا تصرد عليه سلطانا وتشعر بانك سلطة من السلطة باش سلطة ديكاتورية ثمي ارادتها وان لا عقوبة وان جعل وساعات ما فيش عقوبة لكن في عقوبة غير مباشرة يعني ايه غير مباشرة نكلم الاب والام يقولوا ابدا ولا عملنا له هذا لا دعاءنا له ولا شتمناه ولا ضربناه ولا ارغمناه ولا قلنا له كل مجدد ونسأل الوهد يا ابن يقولوا كذا بيقول صحيح لكن ابوي مقشف طول النهار وامي ذعلانه وعمي بيقول لي ابوك والضغط والسكر وامك حزينة وما بتاكلش في البيت ونوع من الشلديات هو ضروري الارغام يعني ضغط الاسرة التي تتدخل تدخلا غير سليم في حرية اولادها تجعلهم يفشلون ربنا ما بيعملش كده يعني دول بيأخذوا السلطان أكثر من ربنا ربنا ما بيعملش كده ربنا بيدينا وصايا وبيتركنا على حريتنا ننفذ أو لا ننفذ ولا يمحو شخصياتنا أبدا لكن عندنا الأب والأم عايز يمحو شخصية ابنه انسح حكم علم الحياه عقيدي في حدود فرصة الاختبار اختبار الخطأ والصواب مش سام حالك كده يعني كده تعمل دي وإلا كذا وكذا ده شغل شرط الحب والتفاهم والولد في الأسرة هو دا المطلوب كمان في مسائل شخصية زي الزواج زي السؤال اللي جاني النهار دا وبييجي كتير ربا بيقول لا متخفيش الليلة بدا في مسائل شخصية زي الزواج زي السؤال اللي جاني النهار دا وبيجي كتير رابا بيقول ما متخديش الولد ده انا ما عم نعوش الناس تقول لبنتك ما متخديش لكن الشيء اللي قلومت عليه انك لا تقنع ابنتك اقناعا يقبله عقلها لان الوضع ده مش سليم. من حقة انك وتقول لها الزيجة دي مش مضبوطة بس تقنعها تقنعها وعنصر الاقناع يلزم في الاسرة احيانا ايضا الاسرة تفشل بسبب عدم اعطاء حرية كافية او وجود رقابة صارمة او وجود روح النكل يعني اين يعني الزوج تزود وبعدين مراته تحزبه بالساعة والدقيقة كنت فين اتأخرت ليه احكي لي خط سيرك من اول ما تخرج من الهيس خرخت من الهيسعة لحد دلوقتي وكنت فين وقابلت مين وليه قعدت كثير في الاعدادي وليه المشوار ده ولزمته ايه وتتأخر ازاي يشعر انه فقد حريته والمرأة ايضا ساعات الرجل بيعاملها هذه المعاملة التي تشعر فيها انها فقدت حريتك او تشعر ان هناك لونا من الشكوك في تصرفته عشان كده ناشتاعتنا يتجوزوش ملي عم من هفقد حريتي انا هديع نفسي رحدة 6 تتتحجم فيه رحدتين وجيتينين خليني عملت بحالي كده كوي ليه تعملوا كده نتد كل امسان خريطي واحيانا لا يكون هناك تحقيق انما هناك نهت يعني الراجل يجي البيت ما بتحققك معنا لكن رجل يبوز وعيني والردود مكتبرة او مفيش رد ومعاملة سيئة ايه جرى ايه بنت الحداد حصل ايه يكون كل اللي حصل انه تأخر شاعة بره ده كلام مش ما اقولي كلام نصيحتي للسيدات ابعدنا عن النخد ابعدوا عنك المرأة بيسموها جنس لطيف يعني جنس لطيف يعني انسانة بشوشة دائمة الاستسام رفيقة في الفاظها حلوة الحديث حلوة العشرة اذا فقدت هذه الصفات بقت لا انا عارف في رجال برضه الواحد فيهم رفيق الحديث ولطيف وحلو العشره بس يعني الراجل لما يبقى حنش قوي مش عيب لكن المرأة اذا كانت شنسه قوي تبقى عيب خليك لطيف عارف حتى لو الراجل غلب بره وماس لقى البيت بتاعه لطيف يحن بيته ويبطل غلط لكن اذا هلت بره وجه البيت لأنكد يزود ويزود, ويزود ويزود ويقول انا انا اقعد بره البيت عشان ابعد عن النكس اقعد بره البيت عشان ابعد مع النكس احتفظوا بابتساماتكم دائما احتفظوا بوجوهكم وملامحكم المشرقة دا لما بيجي واحد مصور ياخد صورة بيقول ابتسمه عشان مشكو يطلع قويس في الصورة وان كان واحد جاد قوي بتبان وشك وحش ومن لو البيت كله هذه الصورة يتبقى صعبة الاسرة السعيدة المتسمة المحبة بتعمر لا احيانا المشاكل بتتحل بلوكة لطيفة بتتحل بالضحك وممكن الواحد يقول اللي هو عايزه فيه جوه فكاهي وما يجرح في حد ابعده عن الالفاظ الجارحة ولو في اسلوب الضحك الاسرة السليمة ايضا ينبغي ان تكون اسرة تحترم بعضها البعض تحترم بعضها البعض الناس بيفكروا انهم لما خدوا على بعض يفقدوا احترامهم لبعض او ان الاحترام لون من الكلفة لا ابدا عاملوا اولادكم باحترام عاملوا زوجتكم باحترام عاملوا اقاربكم باحترام عاملوا صغاركم ايضا باحترام والاحترام لون من الادب ومن الحكمة ومن الروحة مية ايضا بل نسيح قال المعمدان اسمح الان اسمح الان تسلموا بلطس وقال يهوزا يا صاحب ما قالوش يا خاكم اتعلموا الاحترام لبعضك البعض بطلوا الالفاظ الوحشة واستخدموا الفاظ رقيقة يريد كل واحد تعيد الاسرة لازلس ان هو يجيب لزوجته باقة من ورد او هدية لطيفة يريد ايضا يعطيها باقة من الالفاظ الرقيقة الحلوة تشعر ان زوجها بقى زي الورد كده حاجة لطيفة كده رقيقة سبع حلو. الفاظه جميلة مهذب في الفاظه رقيق في معاملاته كل حلمة بتخرج من بقه ليها تأسيرها في قلبها ورقتها وحلاوتها ده اللي احنا عايزين ليه احسن هدية تقدمها بعيد الاسر احسن هدية تقدمها بعيد الاسر اتعلموا احترمكم لبعضكم البعض واعطوا لكل واحد خرمت. نقطة تانية علها في الاسرة وهي عمل القسبين والجو الروحي انت بتستلموا اطفالكم من الكريفة بملابس بيضاء رمز للنقاوة والطهارة الداخلية يوم البعمودية واتفكروا الاية اللي بتقول في غلطية ثلاثة سبعة وعشرين لان جميعكم الذين اعتمدتم للمسيح. قد لبستم المسيح وبتتذكروا ان العيل بقى عروس للمسيح حسنا كده بنلبسه لبسه ابيض زي العروس الواد اخدشوه نقي والام اتبينة ليه واتحمله على كدفه طيب هل انتم قمتم بعملكم كاشرين انا اسأل جميع الامهات في هذا الاختبار كل هل قمتم بعملكم كاستين الولد بتعلموه الكتاب المقدس بتعلموه رسم الصليب بتحفظوه آيات بتحفظوه ألحان بتحفظوه سراثيل بتعلموه يصلي بتعلموه أخلاق كويسة بتدولوا قدوة صالحة بتدولوا نموذج للحياة الطيبة لما بيكبر بتحقولوا حكايات من الكتاب المقدس بتحقولوا حكايات من خير الإجيسين بتعلموه طريق ربنا بتدولوا دروس روحيه كل يوم بتمارسوا معاهر الحياه الروحية بتعلموه ازاي يرفع ايديك ازاي يركع ازاي يصلي ازاي يروح كميثة ازاي يتقدب فيها بتعلموه طريق ربنا بتعلموه الالفاظ الحلوة ايه اللي بتعملوه للولد ما الذي قمتم به كأشابين لأولادكم ربه و امه يقولوا ابننا ربنا احسن كالبيه احسن لبس احسن اجر احسن شرب احسن تعليم احسن راحة في البيت شرير مخصوص قوضة مضبوطة لعب قويتة كل احتياجاته وروحياته مفيش ابدا ابدا ابدا ابدا عملت ايه اياتها الامة سعشرين اقول لك تاني تجلنا الام دي بعد عشر سنين وتبشي وتقول يا ابونا الواج مكفر سيئات طب وانت ليه يكون ليك سيئات عشان يكفرها الواج لو ربيت الوقت في خوف ربنا مش هيتعبك سلنا كويسة خالص قال ها أحد الخديثين قال ايه قال قدبوا الأحداث قبل أن يؤدبوكم قدبوا الأحداث قبل أن يؤدبوكم إذا أنت ما قدبتش الولد وهو صغير هيقدبك لما يكبر. وما يزرعه الإنسان إياه يحفظ تقول ابني ما اثرتش عنه في شيء الراديو جاي طول التلفزيون جاي طول التشاهي جاي حاله عضليه سنادي مديله عضليه سنادي مشروع كبير بده له فسح على كيفه سينمات على كيفه كيفه على كيفه طب ربنا فين فين تربيه الاولاد مش بس الام والاب أيضا لأن الأب هو رأس الأسرة مسؤول ليس بس عن عن ابنه مسؤول أيضا عن الأم اللي بتربى ابنه مسؤول عن الاثنين عمل ايه عمل إيه الأب يقول كل ما هيسي أقبضها وسلمها لهم لا يا حبيبي مش في هذا قلبك قلبك من جوه روحياتك من جوه شوف الكتاب يقول ايه في سفر التسمين وليكن هذا الكلام الذي الذي انا اعيش فيه به اليوم على قلبك وتكلم به حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وقصه على اولادك وقصه على اولادك وتكلم به حين تجلس في بيتك وحين تنشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم يعني الكتاب المقدس يكون موجود في بيتك ما مركز الله في بيتك وما مركز الكتاب في بيتك لو الكتاب وربنا موجودين في بيتك مش هتختلف مع امراضك مش هتختلف مع ولادك مش هتتعب في تربية البيت مش هتزعل مش هتنقسم لان هناك مبادئ روحية تحكمك وتحكمهم فين المبادئ الروحية تقول شوف انا اكلمت بشراحة انا لما اتجوزت الشت دي كانت زي الملاك وبعدين بعد سنة سمتين اكتشفت مهم السماء صدقني انسا للسماء لانك مدام استلمتها كملائك مفروض تحافظ عليها كملائك مفروض تحول بيتك الى سماء تسبح فيها هذه الملائكة لو مراتك الملائك بتصل معاها بالصبح وبالليل لو مراتك الملائك بتتناول معاها كل أسبوع لو مراتك الملائك بتروحوا مع بعض الكنيسة لو مراتك الملائك لكم فراءات مشتركة في الكتب الروحية وفي سير القديسين لو ربنا موجود معاك كل يوم مش ممكن أبدا هتخلص مع مراتك حتى لو تعد معاك تتذكر كلام ربنا الحلو اللي انتو كنتو بتقروه مع بعض تتذكر المبادئ السليمة لكن اللي بيحصل ربنا مش موجود في البيت ما فيه الصلاة في البيت يا ريت اسأل وتجوبه في سركم ما مدى صلواتكم في البيت هل توجد صلوات مشتركة؟ هل يوجد ما قال عنه بولس الرسول الكنيسة التي في بيتك؟ هل ليكم ساعات مقدسة من القراءة والتأمل؟ هل أحاديثكم في البيت أحاديث روحية تمجد الله؟ أنكل كلها أخبار ومسك شيرة الناش وتعليق على الأحداث وضحك وترفيه وخناء وربنا مفيش هل بيوتكم بيوت روحية؟ هل بيوتكم بيوت مثالية؟ هل المرأة تعطي قدوة روحية للرجل؟ والرجل يعطي قدوة روحية للمرأة وكلاهما يؤطيان قدوة روحية للأطفال ايه اللي موجود ايه اللي موجود في البيت المرأة بتشتغل طباخة والزوج بيشتغل صراف هذه كل الحكاية ومفيه غير كده وربنا شين ربنا شين ربنا نحن نريد الأسرة أن تكون أسرة مقدسة لا يكفي أن تكون أسرة سعيدة إنما ينبغي أيضا أن تكون أسرة مقدسة لا ينبغي فقط أن تكون أسرة متفاهمة إنما أيضا تكون أسرة روحية كل واحد بيرفع الثاني الى فوق كل واحد بيوصل الثاني لربنا. ربنا عيد الاسرة اللي نحتفل بيه نحتفل بقباسة الاسرة الاسرة اول ما تكونت تكونت هنا قصاد المزبح قصاد الهيكل تكونت بصلوات الكميسة بليترهية خاصة صلاة خاصة برشومات بألحان بقراءات مقدسة في الكتاب ربنا جمع المثيل وأخدت مراتك من الكنيسة وانتي أخدت جوزك من الكنيسة الأسرة التي بدأت في الكنيسة لازم تستمر في الكنيسة لازم تستمر في الكنيسة زمان في تقليد من التقاليد الكنسية كانوا بيعملوا الزواج بعد رفع بخور باكر والاثنين يحضروا القداش ويتنولوا ويكون اول يوم ليهم صهارة جسدية ويوم مع ربنا هل يمكن دلوقتي الاسرة اللي تكون حفلة الزواج في اي مكان ولا في اي قاعة والحفلة فيها حاجات غير لائقة بلاش نتكلم عن تفاصيلها ويذكروا ان ديه التخاريح ليه دي اسرة بتجيب بداية مقدسة ديه ولا يجب لهم حد يغني لهم ولا حد يفرفتهم طبعا فرفاشة ذر روحية هي دي الأسرة الروحية لازم الناس يخلو ربنا موجود في البيت ولذلك قلت دائما وما زلت أقول وأكرر الأسرة لا تتكون من خرخي إثنين الزوج والزوجة وإنما من ثلاثة أطراف الزوج والزوجة وربنا وجايز يتكون طرف رابع هو الاولاد ربنا بيخش في الوسط. عشان كده الابن اللي بيخلطوه بيبقى ابن للزوج وابن للزوجة وابن لله ده ربنا طرف في الأسرة. هل تشعروا جميعا ان ربنا طرف في الاسرة هل تشعروا جميعا ان ربنا طرف في الاسرة سؤال اقوله تاني انتوا جوشتوا هل كل يوم في عيد زواجكم نتيدوا قنيسة وتعملوا قدات وتتناولوا سوا وتقولوا نبتدي سنة كويسة ليس اثر حتى تفكروا فيه التفكير ايه الحفلة و ايه الاكل و ايه الهجايا و ايه لكن هل بتفكروا نبتدي سامة زواج ده حاجة زي كده حتى في الهدايا الزوجة عيد ميلادها أو صعيد زواجها حالت أي يوم من كده سن بصة إن لها الزوج هيجيب لها خاتم يجيب لها سلسلة يجيب لها صليب يجيب لها هدية كويسة لكن لو قبلها كتاب مقدس ولا قبلها كتاب روحي تقول ايه ده ايه ده ما يتم بكتش ما يتم بسجر. المهم في الجو الروحي في محيط الاسرة ان الناس يكونوا عايشين في اسرتهم في جو روحي بتاع ربنا. عشان تبقى أسرة مقدسة بتاعة ربنا وهكذا في الجو الروحي يصبح للأسرة الروح الواحد الروح الواحد بنصلي صلاة باكر من أجل وحدانية الروح وفي الزواج بنقول ليسوا بعد اثنين دا الواحد لننزوجة تقول دا بتاعي وده بتاعة او الراجل يقول دي حاجة بتاعتي ودي حاجة بتاعتك ما بقوش اللي واحد الاتنين واحد منين ما دول قريبي ودول قريبك ودي علسي ودي علسك ما بقوش واحد علسي علسك وقريبي قريبك واخواتي اخواتك وأمي أمك وأبوي أبوكي وهكذا من النحية الأخرى ده الوضع السليم عشان كده كميتة ما بتسمحش إن واحدة بعد وفاة زوجها تاخد أخوه أو واحد بعد وفاة زوجته ياخد أختها لأن أختها أخته وأخوها أخوها مش تقدرش تاخد أخوها وهو ما يقدرش ياخد أخته العلسين بقوا عيلة واحدة العلسين بقوا عيلة واحدة اراي بالزوج اراي بالزوجة و اراي بالزوجة الزوج أرايب الزوجة الزوجة الزوجة كل واحد هل احنا بنشعر روح الروح هل الزوجة لو وقت في مشكلة مع زوجها لدل ما تروح لأمها تروح لأم زوبها على اعتبار ان دي أمها برضو وتشعر بنفس الحب ان كانت كده وبقى في اسرها هل الرجل ينضم القريبه ضد مراته ولا المرأة تنضم القريبها ضد زبها مرئيش يروح واحد ايه وحدانية الروح في الاسرة ده اللي احنا عايزينه توجد وحدانية في الروح وعيضا الاسرة تحتاج الى حكمة حكمة يعني ايه يعني ايه الحكمة يعني لشدة منسرة ولا حب مدلل لأن الحب المدلل فيه أخطاء والشدة اللي تأخذ اسم الحزم وهي عنف فيها أخطاء إنما تبقى في حكمة لا عطف يتحول إلى تدليل ولا حزم يتحول إلى عنف في حكمة وفي حب وبالحكمة تبني الأسرة بيتها أرجو لكم حياة أسرية سعيدة ببركة ربنا نزله المجد الدائم.